نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نوم لأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا اعتمى الليل المظلم يروي ضمى الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى القلب ففار بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا, شكرا يا ربا يا ربي فكاف من أنشى للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجاه ثم لأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا نروم من حفظ حفلا ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طمح غايه الرحمان نتطلع لرضاه ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا